Ja, till Yeah. ربى عبادة حب العلم يقينا بأنك داب عبدتك ربي وكل يشهد أنك رب جميل ممجد عبدتك حتى الجوارح أبتك حتى الجارح مني تظل بذكرك دوماً وتسعد تظل بذكرك دوماً وتسعد إلهي قررت بحبك عين ونورك ضمن حشاية وقت إلهي اقرآن بحبك عيني ونورك ضنا حاشا يتوق علمت بأنك نور لذاتي لما إليك جميع توحد تقبل اذا ما اتيتك اسعى أظني فيك جميل مؤكد فأنت المراجى وأنت الذي فأنت المراجى وأنت الذي عليك اعتماد حين أواس عبدتك ربي عبادة tabb, abdettu karabi, och alli jäshåd, anna karabud, jämilum majan, abdettu khat al jawarihu minni, abdettu دوماً وتسعى تظل بذكرك دوماً وتسعى